قوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربوا عنه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 والله يحب المطهرين ففمن اسس بنيانه على تقوى من الله ولرضوان الخير ام من اسس بنيانه ام من اسس بنيانه على شفا جرفها فانهار به في نار جهنم